وصيتك البر على الله الإعادة والعود واحدة غير عام حزمة العود لب المنادي لا صداح في آذانة اتبع اللا سكه الطيب والجو يا ظنا بركم وكم وبرك لابوك صاحبك واحترامك لخول امر ربك هو مالك كل الملوك من زرع خير حصل كل خير يا مرحبا يلي بقلبي متناي اللي يغيب وداخل الجو موجود Şələyətə bərdə, an-məyədini və